فَكُلَّ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا فَكُلَّ نُفْرِيقُهُ دَغِيَّةً كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آياته لعلكم